بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه فان فإن هي اوثق العرى التي يتوصل بها الانسان المسلم إلى مرضاة ربه ومولاه فمتى صلحت صلح العمل واصبح مقبولا عند الله ومتى فسدت حبق العمل وأصبح جاسدا مردودا فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه فيزداد بمعرفته إيمانا وتقو وورعا وخفية قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بل هي بحق خير عاصم للانسان من التخبط في ظلمات السلف المحبط للعمل والمسبب للخيفه والخسران قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحصصن عملك ولتكونن من الخاسرين من اجل ذلك فانه لمن دواعي الشرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب قاعدة عظيمة في الفصل بين عبادات أهل الإسلام والايمان وعبادات أهل الشرك والنفاق وهو كتاب فيه مادة عظيمة النسر قام لتأليفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولقد قام بشرحه صديق الشيخ محمد حسن عبد الغفار والآن مع المحاضرة الثامنة والتي هي بعنوان حكم زيارة القبور، ونترككم مع المحاضرة ونترككم مع المحاضرة.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي من بين والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورسوله قولا شديدا يصح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان ارض صحبه كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن الامور الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الوصف الكرام توقفنا الأسبوع الماضي في مسألة سد الزراع وكيف كان المسلم يحفظ جناب التوحيد أسألكم أم أشرح اولا أسأل أولا ام اشرح اولا هذه العقيدة يا أم القائل صح طيب ما معنى قول القائل من العلماء ان النبي يحفظ جناب التوحيد ويسد الضلال التفسير مع التدليل ماشي يا نادر دي اي كلمه اي يسد الذرائع يعني ايش ياخذ كل الطرق صح استنى ياخذ كل وسيله تصل بالعبد الى الشرك فيصدوها طيب مع التنفيذ نعم استنى طب ليه ليش قطع السد ازاي هو في شجرة وعياض يقول يا ثمرة كيف هيشركوا بالشجرة ايوه دي وسيلة لأي شرك هيشركونا بالله بالشجرة ازاي احتموا صح يتبرطونا بالشجر صح تبوا التبرد شرك احتموا حديث ذات انوار كانوا حديث عادل بالاسلام تمروا على شجرة كان الكفار يعلقون فيهم على فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوات لهم ذات انوات فقالوا دي فين الشرك اللي فيه فين اللي فيه الله اكبر قلتم مثلما قال اصحابه موسى لموسى اجعل لنا إله هذا هو محل في هذا شرك طيب امر الخطاب قطع الشجره حتى لا يتبرك بها ايه ثاني انا اريد من النبي ومن الصحابه صح لابيه الهياج الاسدي قال الا بعث على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد قبرا مشرفا الا وهل تجد بن فعلا الا فمصا او كده ذلك رضي الله لما فرز اقول عندما تكلمنا الأسبوع الماضي على سد صريعة بينا أن عباده أهل الإيمان أنهم يغلقون كل باب يصل بهم إلى الشرك والعاد الله وأما اهل الاوثان يفتحون كل باب يصل بهم إلى الشرك والعاد الله ومن هذه الأبواب بل من أعظم الأبواب بل من أصل الشرك في هذه الأمة هو الغلو في أصحاب القبور ثم الغلو في القبور ورسولنا على آخر نفر من أنفسه يقول على لعنة الله على جودي نصاب اتخذوا قبور أولئه وطارئهم متاج ال إني أنهاكم عنها وكان الناس أن نقول أولئك أشرار والخلط عند الله يوم القيامة ومنع زيارة في القبور ثم بعد ذلك أباحها عندما وجد أن التوحيد قد حسم الله توحيد للناس وأيضا نقول إذا كانت الزرائع موجودة فنحن نمنع من الزيارة فنعم اليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة زيارة في القبور.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 الزيارة الشرعية أما الزيارة الشرعية فهي التي كان قد منعها من السلم خوفا من اعتقاد المقبور كما كان أهل الجهلية يعتقدون في بعض الأموات كالذي كان يلد السويخ للحجيش كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه واتخذوا صلمه إلها يعبدونه من دون الله فكان السلم يحسن هذه المجزة ثم بعد ذلك باح لهم القبور الخبور وبين العلة قال كنت قد نعيتكم عن ديارة القبور الآن تدوروها فإنها تذكر بالآثرة وتذكر بالموت فيرزق القلب وتدمع العين عند زياره القبور ولذلك ان أن المقبور لا ينفع ولا يضر هذه الزيارة الشرعية هذه الزيارة من منعان النبي ثم أباحها وأباحها لعله هذه العلة كما قلت يرزق القلب وتدمع العين وأيضا انتفاع الرجل المؤمن لله في على الموحد وانتفاع الميت أما انتفاع الموحد بانه سيدخل هذا القبر يؤدي حق الله وحق المقبور وينتفع بذلك اما تأديه حق الله فانه لما يذهب يعلم ان الموت بيد من بيد الله وان الله هو الاخر سبحانه وتعالى وان الله هو مكون الكون يعتقد ذلك في قلبي ثم يأخو عليه هذا الله جل في علاه إلى الافيه فيفوز بالتوحيد ويفوز بالإحسان إلى اخيه ويرجع ذلك إليه لقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فيمتفع المقبور بدعاء هذا الحي والحي أيضا يتذكر ويتدبر لأنه نازل إلى هذا القبر كما نزل صاحبه فيتدبر ذلك بعدما يدخل القبر فيدعو له فيفوز كما قلت بالإحسان والله جل وعلا يحسن إلى من أحسن إلى غيره هذه الزيارة شرعية هل هي عامة ام هي خاصة؟ وهذا مبحث مهم جدا. عامة يعني عامه للنساء والرجال ام هي خاصة للرجال فقط؟ هذا معضلة قوي جدا بين العلماء. اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا هل زيارة القبور عامة ام هي خاصة للرجال فقط؟ فالقول الأول ان زيارة القبور خاصة للرجال محرمة على النساء وهذا قوي. تبنوه بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو توضيح للشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وادلتهم في ذلك كثيرة منها حديث الترمذي قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور هذا الحديث في ضعف ابو صالح مولى ام هانئ هذا الحديث عن عبد هذا راجل ضعيف اتفقوا على ضعفه فالحديث ضعيف لكن يتلجون به لعن الله زائرات القبور ووجه الدلاله من الصحيحين اللعن اللعن, اللعن اللعن يتجه به ان جاره القبور محرمه <تصفيق> الآن انا اسال وجه الزلاله من تحريم النساء, النساء ان يزورنا القبور وين وجه الزلاله من هذا الحديث لعن الله جائرات القبور طيب نعم لا يطرد احد من رحمه الله الا هو فعله محرم بل كبيرا لأنه ضغطوا الكبائر بأن يكون الأقاب لعم يعني صرد من رحمة الله ده في علامه الدليل الثاني حديث أيضا للصنع عن عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور وهذا حديث صحيح ليس فيه بعض اتفق المخالف والموافق على صحة هذا الحديث لكن هذا الحديث وجود دلالة منه ضعيف لأن النساء يقول لعن الله زوارات القبور وهذه صغة مبلغة وصغة المبلغة دلالة على إيش؟ على التكرار يعني المرأة لو راحت مرة أو مرتين ليس فيها شيء لكن إذا استمرت على زيارة القبور فهي ملعونة الحديث النمسلم نعن الله زوارات القبور لكن بعض الشافعيه ضبطه لغة قال زوارات زو القبور بالضم فقال زوارتنا زو معنا بمعنى زائرات بمعنى زائرات يعرضونا الحديث الأول الدليل الثالث الذي يستدلون به على أن زيارة القبور للنساء حرام حديث أم عطية قالت ثمينة عن اتباع الجنائب نهينا عن اتباع الجنائب وجه الدلالة في هذا الحديث نهينا عن اتباع الجنائب وجه الدلالة أسمه نهينا يعني هنا أصلناك التحريم لكن يبقى لك أمر آخر لا بد تتكلم عنه ها محمد أحسن إذا قلنا بأن سلمنا عن اتباع الجنائب فمن باب أولى أن يمنع زياره القبور فهذه فيها دلاله من باب قياس الجلي او من باب اولى يعني اقوى في الدلاله هذه ادله من طالب التحريم هذا القول الاول القول الثاني قالوا بالكراه ما الفرق بين القول الاول والقول الثاني القول الاول قالوا بالتحريم القول الثاني قالوا بالكراه ما الفرق ياثم والاخر لا ياثم القول الاول يؤثمون من زار ولا يؤثمون في القول الثاني من زار فقالوا بالكراه هؤلاء عمت الشافعيه والحنابله واستدلوا على ذلك بأذلة منها قوموا من العاطية نهينا همالإنناهي ذو صوه نهينا عن اتباع جنائب ولم يعزم علينا هذه بقية الحديث نهينا عن اتباع الجنائب ولم يعزم علينا فقالوا إن لم يعزم عليهم صرف هذا النهي من التحرين إلى الكراه فقوله لم يعزم علينا فيه صارف من النايب التحرين إلى الكراه القول الثالث يقولون بجواج زياره القبور للمساف جائدة لا محرمه ولا مكروهه وقالوا عندنا ادله من السنه والشيخ ايضا قلنا ناكل ادله فقالوا اما الدليل الاول فاحاديث منها اولا ان من نمتلا كما في الصحيح مر على امراه في القبور وهي تبكي تبكي ولدها فقال لنا نمتلا يا امراه اتق الله واصبري فقالت اليك عني إنك لم تصب مصيبتي فتركها من السلم فقال احدهم أما علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت اليه تعتذر فلم يقبل الاضرار وقال إنما الصبر عند الصثمه الاولى وجهوا الدلاله من هذا الحديث الذين يقولون بالجواز يستدلون بهذا الحديث انه مر على المرأة على القبور وهي تبكي فقال لا استقي الله اصبري ما وجه الدلاله انه يجد المراه ان تزور الصبر انت ايضا عشان تلين السلام ما نهاها ما قال لها حرام عليك زيارة القبور فلما لم ينهاها عن ذلك دل على أنه يجوز زيارة القبور الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها ضاء زارت قبل أخيها وهذا فعل صحابية والثالث أن فاطمة كانت تزور حمزة كل جمعة ده القول الثالث القول الرابع استحباب زيارة القبور للنتاج وهذا بليل من الأثر ومن النظر أما الأثر فقالوا قال الين إني كنت قد منعتكم من ذلك، فالآن فذورو هذا الأمر، وهذا الأمر أقل الأحوال من يكون على الاستحبات، أقل الأحوال الاستحبات من أصعب الوجوب إن يصير مصاري فتفرض الصاري. فقالوا: قال النَّسَلَ فذوروها، فالأول أول, أول الأدب له، عموم قول النَّسَلَ فذوروها، فالأول الاستحباب الثاني من النظر أن النَّسَلَ بَيَّن العِلَّة، فإنما تذكركم وهذا خاص بالرجال ولا عام بالرجال والنساء عام تذكر الرجل وتذكر المرأة ولا المرأة مش تتذكر تتذكر فإذا كانت تذكر الرجل فإنها تذكر المرأة فيستحب للمرأة أيضا أن تذهب إلى القبر حتى تتذكر الموت والذلل وتتذكر الاخره فتكون من الذين بتارعنا في, في طاعه الله لله في هذه أدلة من قال بالاستحباب أقول الرائع في هذه الأطوال الأربعة التحريم التراهة الاستحباب الجواز ما الراجح في هذه الأقوال الاربعه عند مجلس العلم الذين يجتهدون الراجح من هذه الاقوال الاربعه عندما رايتم الادله الراجح من هذه الاقوال اطلبوا الترجيح لكم الجواز علينا. فامرهم فاذا قال استحباب نعش استني لو كيف ترد على مقابل التحريم ولم يعزم علينا او لم يعزم علينا طيب في حد ثاني يرجع هذا الترجيح ولا يرجح خلافه التحريم متقاطع يعني لازم تساعد ان انت اعرفي بيومكم معاه معانا التحريم تحريم، الكراههه الجواز طيب الكراههه تحريم انا اميل الى التحريم صراحه واتبين لكم الادله ثم نتناقش الصحيح رائعه بذلك تحريم زياره القبول للنساء للادله الصغيره جدا في التحريم اولها حديث ان رسول الله لعن الله زوارات القبور فانا اقول وان كانت الصيغه تصل مبالغه وان التكرار هو الذي ادخلها في اللعب فان ابتداء الذهاب ذريعه للتكرار لان المره لا تكف إذا كانت المره ذهبت مرة ومرة ثانية تذهب تقول تذكر تذكر لغايه ما هتكثر من الزوار هي ذريعه لأن تكون من الزوارات والودعي لا احكام المقاصد فلا بد أن تمنع من الأول والدليل الأوضح من ذلك والأسرح هو حديث المعطية قالت نهينا عن اتباع الجناة ولم يعذب علينا إيش لم يعذب علينا هل من النبي يحتاج للتأكيد؟ إذا نهى النبي وقال لا تفعل وجب عليك أن تقول سمعت وأطعت وأصل لا تفعل يعني محرم عليك أن تفعل واصل ما هي التحريم وظاهر النهي التحريم ولا يحتاج تحريم النبي إلى تأكيد إذا قال لك النبي لا تفعل فعليك أن تقول سمعت وأطعت وهذا حرام لا أفعل هذا ظاهر صلى الله يعني لا تفعلوا لا تفعلنا لا تجهمنا فأي سلالة واضحة؟ من المواطيه على ان من سلمنا عن زياره القبور هذه دلاله واضحه على ذلك الثالثة نحن نقول من النظر هناك مفاتيد عظيمه عند ذهاب المراه إلى القبور اولا شوف مقاصد الشريعة كيف تصادم زياره القبور مقاصد الشريعه إذا ذهبت المراه الى القبور اول ما تفعل تفت المند وهناك من الرجال الرجل بدل ما هو قائم يدعو لهذا الميت سينظر لعين المراه ووجه المراه ويد المراه أو يندل بكاء المرأة وعويل المرأة فتشتم الرجال مصدما نقص الشريعة الأمر الثاني ان لو ذهبت لن تتذكر الاخره بل لن تصبر على افدار الله ستتثقق على افدار الله وهذا الغالب في النساء ولا النادر الغالب الضعف معروف ويظهر لك ذلك ان المرأة هذه قالت للنبي إليك عندي وان كانت نتعرفه تعرفه لكنها لم تقبل النصيحه وهو يقول لها استقي الله واثمري وهي ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امامه فالنساء الاصل فيهن الضعف فيطلب على عقولهن تسقط على اقدار الله الذي في علاق يمسقنا بكلمات الكوفي اذا ذهبنا اذا مصادمة ايضا لمقاطع الشريعة اولا فكنة الرجال ثانيا انها تخرج عن شعورها وتتسقط على اقدار الله وتتكلم بالمحرم الثالث فائدة من ذهابها اذا كان من سننهى لا عن اتباع فانه عن الزيارة يكون اشد واقوى اما رد على المخارفة كلها هدلة تثبت ان الاقرب الى الصواب هو تحريم زيارة المرأة للخبوض الرد على المخالفين في ذلك نقول اولا الذين قالوا بالكراها قالوا حديث نونينا ارمي عاد سمعين فنقول لان النبي لا يحتاج لتأكيد اذا قال انسانا لا تذهبي لا تتبعي لا يحتاج ان يؤثر ذلك لا تتبع يعني يحرم عليك ان تتبعي الجنازه فلا تعرف هنا عن النهي الى الجراه بل يرصى على اصله وهو انهاء اصله الى التحريم الرد على الذين يقولون بالجواز ذكروني بالادله التي استدلوا بها جار السيده عائشه تذوروها لا لا أدلة الجواز عندما مر على امراه وهي تبكي هذا اول شيء نعم مر سر على امراه وهي تبكي ولم ينهاها لم يقل لها سياره الصبور حرام انظروا الى اخوته الكرام اولا الاجابه على هذا الحديث من وجاني. الأول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المراه قال لا اتقي الله وتقوى الله فسروا لي المعنى تقوى الله ما معنى تقوى الله فعل مأمور. ها وترك المحذور طبعا فعل المعمور بنور من الله في عين وطرش المحذور بنور من الله الذي في طيب فعل المأمور او انتهاء من المحذور قد نهاها ننصر عن اتباع الجناس ولا من القبور فتقوى الله لا تكمل إلا بالانتهاء عن زيارة القبور اللذي عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأكون إجمالا قد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن زيارة القبور بقوله استقل الله الأمر الثاني اللي ممكن أن نجيب عنه أن نقول استقل الله واصبري هناك مفتدتان نفتد مبتدت في الزيارة ومفتد خروج المرأة عن شعورها بشق الجيوب ورصم الخضود والتسقط على أفضار الله ايهما اذا تساحمه ايهما يقدم في النهي والحظ ها ايهما انتو فاهمين مثله نقل النبي وجد المرأة امام قبل سعر امرين امر محضور وامر اخر محضور الامر الاول جرد القبر والامر الثاني هي تبكي وتتتخف على افضل الله يجلب يؤلاء ايهما اشد مكاره ها تتتخف اذا نبدأ بالاهم قبل لا المهم لاني تقديم الاهم على المهم ايش واجب تقدم من السلام الأهم على المهم وقال اتقي الله واسبري يعني لا تتتخطي إنما للصبر عند الصدمة الأولى وإن قلنا بأنه لن ينهى فهذه وقع تعلم ووقائع العيان لا تعمم لعله تركها لأنها لو نهاها عن جارة الخبور بعدما قال لها اتقي الله واسبري لعلها تسبب أو يعني تخرج عن شعورية وتتكلم مع النهو بما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الكلام في الرد على من قاله في الجواز في الادله الاخرى تدل بمرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت عند القبر فتدل ايضا بحديث عائشه رضي الله عنها اضاع ما ذكرت انا في الاول هذا الحديث ان حديث صحيح وسنن ان السلم كان في ليلتها فتمتم فذهب الى البقيع فارتدت بيتها وخرجت فاطمه بنت محمد منسلمه كانها في قلبها قالت سيذهب الى زوجة اخرى يعني فنظرت روايه الرسول صلى الله عليه وسلم عند اهل البقيه يرفع اليه ويدعو الله لنا في اولاد فاستدار من سلم فسدار فأسرع فاسرع من سلم خلفها وكانت هي ترتبي السواد ولذلك قال لها من سلم انت السواد الذي كان امامي قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اخبريني والا يخبرنا الخبير العليم سبحانه وتعالى في اولاد فقالت أو يعلم الله ما في صدورنا فوكزها في صدرها وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لها أن الله جل في يعلم رسائنة العالم وما تخفي الصدور ثم قالت ابي أنت وأمي يا رسول الله إني خشيت أن تذهب إلى زوجة من زوجاتك فقال يعني أتحتبين أن الله ورسوله يحيف عليك يعني يظلمك فقال يا أنج بريب قال يعمرك ربك أن تذهب إلى البقيع فتدعو لهم فقالت يا رسول الله ماذا أقول لهم هنا وجه الشاهد فقال قولي السلام عليكم زيارة قوم المؤمنين أتاكم متوعظون إنه بيتم إن شاء الله لنأخون إلى آخر فأقول استشهدوا بهذا الشاهد أنها قالت ماذا أقول لهم فيها دلالة لما علمها الدعاء أنها تدور وإذا زارت تقول هذا الدعاء وهذه دلالة واضحة جدا وليست أيضا بقوية لأننا نقول أنه يحكمل هذا الحديث أن من سلم علمها إذا مر بالقبور، عن تقول هذا الدعاء ليس بلازم أن نقول أنها تزور فتقول هذا الدعاء لا تمر، تقول عند الجليل على أن الإنسان لو مر على المقابر ولم يدخل إليها، عن يقول هذا الدعاء نعم عند دليل، طول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبور المشركين فقولوا ها شروا بما لسواكم، فتجرون على وجوهكم وبطونكم إلى أن يجهنم، هذه فيها دلائل على أن المرور إذا تكلمت هذا الكلام يسمع أصحاب القبور ماذا تكلمت بيه فأنت إذا مررت على القبور تقول السلام عليكم قوم من منين؟ إلى آخر الدعاء وهي تدعى عن المسألة المرور إذا هذا الحديث يحتمل أنه للمرور ويحتمل أنه للزيارة وقد جاءت الأدلة تمنع الاحتمال الثاني. فيبقى الاحتمال الأول وهو المرور وإيش الأدلة اللي منعت احتمال الثاني لعن الله في دوارات القبور نهين عن اتباعه الجنائي. فهذا رد على الحديث الثاني أما دليلهم الثالث وهو زياره عائشه لقبر اخيها عائشه رضي الله عنه ضاع ما تفرت قاصدة تذهب تنظر إلى قبر أخيها لما ذهبت قاصده لقبر اخيها والأمر الثاني في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف انها قالت لو شهدت ما زرته يعني لو شهدت وصليت عليه مثلا ودعوت له ما ذهبت الى قبره فيحتمل انها ذهبت من لوعة الاسهل الذي في قلبها من اجل ذهبت تصلي عليه وإن تنقلنا بالجوال او ذهبت تدعو له وان لم يرضى المخالفون بهذا الرد نقول فعلت عائشة هذا وفعل عائشة يصادم قول النبي بمن نأخذ بقول النبي ام بفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ الحجة كل الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حديث فاطمة فهو حديث عن ضعيف لا حجة فيه حديث فاطمة نكتبه كل جمعة حديث ضعيف لا حجة فيه فإذا لا يبقى لهم حجة يحتاجون بها والذين قالوا بالاستحباب قالوا بقوله سلم نهايتكم عن جرق القبور الآن فدوروها فنقول فدوروها هذا النظر بالاتفاق كما نقل النووي قال بالاتفاق هذا اللفظ خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء لكن لمعترض ان يقول لا تغليب للرجال وممكن يدخل تحت النساء وان لم ترضوا بذلك فعليكم بحديث النبي النساء شقائق الرجال في الاحكام فهذه ظاهر جدا على انهم يدخلون في قول سلم الان فزروها يدخل الرجال والنساء قلنا نعم هذا حق النتاء شقائق الرجال في الأحكام يدخلنا في قول السلام الآن لكن جاء المانح يمنع دخولهن وهو قول النبي السلام لا بودة ورادة قبول وأيضا قول المعطية نهين عن اتباع الجنائز فإذا قلنا بأن هذا هو الرارح وان الأدلة الأخرى كلها أدلة محتملة فإننا نقول بأن هل للمرأة أن تصلي على الجنازة ان كانت منعت من الاتباع ومنعت من الزيارة فهل لا لأن تصلي؟ نعم لا أن تصلي فقد ورد عن الصحابة الكرام وعن نساء الصحابة أنهن كنا يصلينا على الأموات فللمرأة أن تدخل المسجد قبل أن يصلي الرجال يصلينا على الميت أو تكون المرأة مثلا في آخر المسجد أو في مكان مستور فيصلينا بصلاة الإمام على الجنادة فلهن الصلاة وليس لهن سيارة وليس لهن اتباع الجنائز بقول من السلم بالتصريح لا الله زوارات القبور وعيضا مقاطب الشريعة لان المرأة ضعيفة العقل ضعيفة القلب اذا ذهبت وقعت في كل المخضرات شق الجيوب والاصم الخدود والتسخط على اقدار الله جل في علاه وهذا واقع نعيشه ورب السماوات والارض انا كنت في مخبرة أردت أن أثفن في مكاني ورب السماوات والارض الأرض اموت أموت من مرأة دخلت المقبره المقبرة وأبوها فنظرت إلى السماء ففعلت فعل كفرت بها في أحظاتها ولو ماتت والله اللي دخل في النار فاردة مخبدة ليس فيها حجة ولا شيء فتقت ولا عز بالله وهذه المرأة مصنع انظروا كيف تفعل؟ أنا مات ملك نفسي والله الذي لا لا هو فالمرأة لا يمكن أن تتملك نفسها خاصة وإذا وجدت الإلهامة الرعاع والجاهلات التي يعني يثيرنا الشغل القبور لا تتملك نفسها فهذه مصادمة صريحه لمقاصد الشريعة وفيها إظهار لأن زياره القبور للمرأة لا تصح ولا تجوز. الزيارة الثانية والنوحة الثاني من الزيارة هي الزيارة البداية والزيارة البداية أصلها مشروع وهيئتها محدثة أصلها مشروع أصلها ديارة القبور يرق بها القلب وتدمع بها العين يتذكر الموت يتذكر الآخرة فيدور القبض فهذه مشروعة أصلها لكن بهايئة مفتحدثة مفتدعة كأن يرحل يشد ذراح إلى المقبور لديارتها كالذين يذهبون إلى سيدة منهور على سمتنا أبو الحاف هذا لبكرير على الغرض المقصود الرجل مقبول هناك او يذهب مثلا ينزل من أو من القاهرة ينزل الى ابراهيم عبدالباع مثلا او يذهب الاب العباس او يذهب الاب الزرداء فهذا كله يعتبر من البدع المنكرات لقول النساء سلم لا تشد لحال الا لا يمكن ان تعظم بقعة من بقعة الارض لاحد فيها ولا لشيء فيها الا ثلاث في مساجد مسائل المسجد الاخطة والمسجد النبوي ومسجد الكعبة. أيضا من المستحدثات أن يدخل المغ هذا القب لبناء القب تعلية القبور. مهيك على الكتابات التي تحدث المغفور له المرحوم المتصدق, كذا وكذا وكذا وكذا بالتفاقر المعلوم. هذا أيضا من البدع يقعد السرج هناك على القبور أيضا من البدع المحدثات فهذه بدع محدثات تجعل الزيارة بدائية. من هذه أيضا من هذه الأنواع التي هي من أهم الأنواع في أعيار بدائية أن يذهب المر للمقبور ليستغفر له الله يعني المقبور يستغفر هذا الزائر لهذا الزائر يدخل عليه جماعة من سلم فيقول يا رسول الله استغفر لي ربي او استغفر لي ربك فهذه دلاله هذه من التجرد البدعية او من الشركية وهذه التي نصنفها لأنها مخالفة لفعل النبي مخالفة لفعل الصحابة مخالفة لفعل الثلث ولا دليل عليها أن يذهب إلى قبر الولي أو يذهب إلى قبر النبي حتى تكون أكيدا يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا أن يذهب إلى قبر النبي فأيقول استغفر لي الله جل لعلى لديد sou�� بداية أو شركي لكن أبى علينا الذين يفعلون ذلك وقالوا عندنا أدل من الكتاب ومن الأثر قلنا لاتوا الدليل على ذلك قالوا أولا قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله طوابا رحيما فأيدي فيها دلالة لكن وجه دلالة من هذه الآية ما هي اجتنى هذا هو عموم حيا أو ميتا جاءوك افضروا الله واستغفر لهم الرسول سواء كان حيا أو كان ميتا هم سيدروا ان احفاجوا بهذه الآية أنه لا لهم حي فقط يذهبون الآن يقولون يا رسول الله استغفر لنا والآية عامة ولو أنهم الظلم انفسهم جاءوا ولو أنهم من ليس منذكيت فقط بل كل المسلمين ولو أنهم الظلم انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول حين أم يسر واستغفر لهم الرسول لو الله ثوابا رحيما فهذه دلالة لهم على ان الانسان يمكن ان يذهب الى راب النبي في العمرة ويقول يا رسول الله استغفر لي الله او يذهب الى البدول ويقول يا بدول ادعوا الله لي ان يشفيني او يذهب ابا ادعوا الله لي ان يرزقني فهذا دليل لهم هذه من الزيارة الدجائية او الشركية كما سأبين كيف ان نرض عليهم هذا لكم الزيارة الثالثة الزيارة الشركية هذه الزيارة وهو ان يقصد بالرحلة الى القبور الاستغاثه بالمقبور او دعاء المقبور يصرف عباده محضر الله لغير الله بان يسجد لهذا المقبور او يستغيث لهذا المقبور او يقول اعفو عني اغفر لي, لي اشفني ارزقني اعطني امنحني اغفني كل هذه عبادات تصرف لله فتصرف لغير الله فتكون هذه زياره شركيه او يذهب يحج لهذا المقبور لان الحج هو السفر قاصدا تعظيم البفعة التي سوف يسافر إليها فالذين يحجون إلى البدوي يسافرون ويضربون أجباد الكبير إلى البدوي هذا حج للبدوي تعظيما لمكان البدوي فهذه الجارة الشركية نهيك على الصواب الذي يحدث التواف بالقبر ايضا من الشرك الأكبر كما سأسألكم وتجيبون هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر التواف بالقبر شرك أصغر ولا شرك أكبر هل ما شيء اسلام ما يقول هذه بدعة التواب بالقبر بدعة الشرك اكبر ما الدليل الشرك والتواب بالكعبة عبادة صحيح وهو صلاة فان كان هو عبادة فطرفه لله توحيد وصرفه لغير الله الشرك والعادة بالله فهذه زياره الشركية طيب قبل ان انتهي أريد التفصيل على مسألة ولو انهم اضلوا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هنا دلاله على العموم انهم يذهبون الى الرسول فيقولون استغفر لنا الله وهذه لا تكون جيرا بيعيه الان ما سيرد عليك ويقول وكل شيء لم يفعله صعبه لن افعله سلسل سيرد عليك بهذا بأن من حي في قبر لان الدليل جاء وقال للانبياء احياء في قبورهم خصمت مش توسل هنا ها ما توسلش حد حاج يتوسل بالاستغفار. <تصفيق> <تصفيق> صح <تصفيق> خلاص صح قابل الجلسة كذبين ومان الشقاعاتك وبين رجل من صناديد الصفرية وكذا الصلم يعني وقال انت ملبوس وقال انا ملبوس انا ملبوس نعم محتج في هذه الايه فكان الرد القاطع عليه ان في فارق لغه بين اذن واذا اذا ظرف زمان للمستقبل اما إذ ظرف زمان للماضي فلما يقول الله للرفع ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم يعني في عصر الماضي في عطر كأنك ولو انهم استظلموا هذا التخطيط لها هنا في الاِية ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم، يعني في الزمن الماضي ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم الله لهم يعني حال لغفر الله لهم لمعنى الآية لغفر الله لهم وقالوا طب من ربطوا عن في هذه الآية عندما اثر قلنا من عثر قال العربي الذي جاء للنبي وقال يا رسول الله إني أقرأ الآيات ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم قال يا رسول الله استغفر لي الله فكان عنده من ينام عند قبر النبي فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للنائم في المنام فقال ذا بهذا العربي فقل له قد غفر الله لك واحتجوا بهذه القصة ها هي طبعا إسنادها مسلم لكن الرد لا يكون كذالك ها أحكام الشرع لا تناسب حال الأحوال ليه؟ بهذه الروعة المنامية لا تناسب أحكام الشرع لهذا حال من الأحوال فالأحكام الشرع تناسب بالقال الله قال. رسوله صلى الله عليه وسلم نأيك على أن الصحابة لم يفعلوا ذلك والتابعين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين لم يفعلوا ذلك فثبت لأن هذه السطورات او هذه الاستدلالات كلها باطلة هذه جارب دعية وأن الذي يذهب إلى رسول الله يدعي حياة النبي نقول له حياة النبي حياة رزقية لا تقص على الحياة الدنيا ويا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيء حتى يملك لك شيئا سيستغفر لك الله جل في علمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمتي أنه بعد مماته ما أن يذهبوا إلى قبره فيطلبوا منه الاستغفار لهم. صحيح؟ خطأ. ما بين لهم ذلك. ولو كان خيرا لتبقونا إليه. فلما لم يفعلوا دل ذلك على أنه ليس بمشور. وأما الزجر الشركيه قلنا بأن هذه الزجر الشرقياً تخرج من الملة ولا بد من أن يحصل الإنسان. جلاب التوحيد ويفعد عن أي مسجد فيه طبر أو في معظم غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم ننتهي من, من هذا وأسبوع القاضي إن شاء الله نتكلم عن توحيد الربوبية وكيف تبدأ الشرك في توحيد الربوبية وصف مسلم العصر في هذه الأونات بربوبية الله أشد من جرس المشركة العرب بالتفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأتفضل الله لي ولكم